بسم الله الرحمن. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا عند الـ الـ الـ الشرط السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة ده الشرط السابع من شروط الصلاة حد يفكرنا بالستة الأولين كده ها؟ الإسلام والعقل والتمييزة كده التلاتة طرى مع القدرة دخول الوقت ستر العورة كده ستة اجتناب النجاسة السابع بس اجتناب النجاسة في ثلاث حاجات في البدن والثوب والبقعة آآ قدم البدن وبعدين الثوب وبعدين البقعة الترتيب ده مهم يعني بعد كده لو لقى في بدنه وثوبه وبقعته نجاسة ثلاثة فيهم نجاسة يزيل أنه الأول البدن وبعدين الثوب وبعدين البقع مع القدرة برضو الشرط ده مهم يعني إن عجز عن النجاسة زي مريض مثلا أو غيره يجوز الصلابية قولي تعالى ثيابك فطهر وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهه من البول فإن عامة عذاب القبر منه وقوله لأسماء في دم الحيض تحته, ثم تحته يعني تدلكه, تدلكه بالأظافر ثم تقرصه تقرصه بأصابعها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعربي الذي بلى في طائفة المسجد الطائفة اللي هي ايه ناحية المسجد في ركن المسجد يعني. وحديث القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله طيب يبقى دي الأدلة على اجتناب النجاسة أي آه ممكن يصلي بيها آه مريض فين حبس ببقعة النجسة وصلى صحة يبقى كده دي البقعة نجاسة البقعة محبوس يبقى هنا الشرط اللي خلف فيه إيه القدرة يبقى هو مش ومشأل هنا مع القدرة فاء حبسة أنت عارف الفاء دي بيسموها فاء إيه؟ فاء التفريع آه يعني أول ما تشوف الفاء دي في المختصرات تعرف أنه هو هيفرع على اللي قبلها آخر كلمة قبلها يوم جاي فاء يوم جاي عامل بقى إيه؟ فرع مسألة يعني أنت لما تيجي تذاكر بتذاكر الأصل والفرع الأصل ان هو اجتنام النجاسة في البدن والثوب والبقعة مع القدرة أربع حاجاته فاء حبسة يبقى هنا خالف شرط القدرة فينحوس ببقعة نجسة وصل صحت صلاته إن سقطت القدرة لكن هنا بقى بيقول بي ينبه لشيء يومئ بالنجاسة الرطبه غاية ما يمكنه ويجلس على خدميه يعني هي في في مكان نجس وبقعة نجسة هيقول يصح يصح الصلاة فيها لأنه معذور ولكن يومئ بالنجاسة قدر الإمكان الرطب له لأن الراطبة بتنتقل النجاسة نوعين. نجاسة رطبة ونجاسة يابسة النجاسة اليابسة غير متعدية نجاسة يابسة يعني كتلة من الغائط متيبس دي في ذاتها ناجسة انما غير متعدية يعني لو مسكتها ورمتها ايدي ما تنجستش لماذا؟ لأنها لم تصيب ايدي بالنجاسة انما الرطبة هي اللي بتصيب النجاسة يبقى الرطبة المتعدية فهو بيقول هنا لو كانت النجاسة رطبة لا يومئ بها ويتجنبها قدر الإمكان ليه؟ حتى لا تتعدى إلى ثوبه فتبقى نجازتين بدل ما تبقى نجازة واحدة يعني النجازة كانت في, الإيه؟ في البقعة لما هيسجد عليها هتنتقل إلى ثوبه تبقى في البقعة والبدن والثوب فهو بيقول يومئ قدر الإمكان يومئ يعني, إيه؟ يعني نجازة على الأرض ما يسجدش يومئ برأس كده حتى إيه؟ لا تصيب النجازة بدنه ويجلس على قدميه ما يفترش يجلس على أطراف القدم بحيث أن النجاسة حتى لو وصلت لأصابعه بخلاف البدن كله عايز يقول يتجنب النجاسة بقدر الإمكان لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة بمثلها بمسألة تانية واحد مربوط متكتف القبلة هنا هو متكتف النحية دي وحيخرج وقت الصلاة حيصلي إلى غير القبلة ولا لا لأنه معذور طيب وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحط صح وتبطل إن عجز عن إزالاتها في الحال دي بقى مجموعة من المسائل بيربطها قاعدة واحدة إن القاعدة بتقول لا بأسة بالنجاسة اليسيرة في الصلاة خلاص دي القاعدة فبيقول بقى إن مس ثوبه ثوبا نجسا واحد بيصلي مس ثوبه ثوب نجس ابنه صغير وعليه نجاسة وبعدين جاءت ريح فأطارت الثياب فلمست ثوب الايه الصبي صغير ده لمس ثوب المصلي او هو واقف يصلي وابنه الصغير اللي فيه عليه نجاسة برضه نجاسة مش رطبة نجاسة يابسة وبعدين مسك ام الايه الصبي وبعدين بعديته سريعا بعديته عنها دي مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه حائط نجس وراه وهو بيصلي فالريح أطارت ثوبه فمست الحائط النجس مست النجاسة على الحائط طب دي نجاسة يسيرة ولا كبيرة يسيرة حت حتمسها وترجع تاني يسيرة وقت يسير يعني أو صلى على طاهر طرفه متنجس طاهر طرفه متنجس في سجادة والصبي بال على طرف السجادة والمصلي يصلي في مكان ليست في محيط النجاسة والطرف السجادة البعيد عليه نجاسة تصحي صلاته أيضا ماشي أو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحبت سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها واحد بيصلي ونقطة نجاسة نزلت على الطائية بتاعته فزالت أو أزاله طبعا في فرق بين زالت أو أزالها زالت بنفسها أو أزالها زالت بنفسها نضرب لها مثلا مثلا بعد ما نزلت على طول جاءت مطر وزال النجاسة أو أزالها في الحال جه قالعي لإيه الطائية ورميها يبقى كده أزالها سريعا صحت صلاته يبقى كل الحاجات دي تصحي صلاته العكس بقى في اللي بعدها وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال فرضنا بدل ما تقع الطاقيه وقعت على كتفه هيعمل ايه هيقلع القميص <تصفيق> فطبعا عشان يعمل عمل كثير او هيطول عليه او تبدو عوراته او غير ذلك فكل ده ايه تبطل <تصفيق> صلاته <تصفيق> لو جاكيت برضه يخلعه سريعا وخصوصا لو كان في مسجد بقى تبقى مشكلة لا بأس بالنجاسة اليسيرة في الصلاة يعفى عن النجاسة اليسيرة في الصلاة دي قاعدة هو حيقولها أصلا في المثل آه يسيرة وقتا وحجما يسيرة مكان وزمان صحت صلاة لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة أشبه ما صلى بأرض طاهرة متصلة بأرض نجسة ناس بتصلي وتحتهم مواسير المجاري تحت الأرض مواسير مجاري فهم بيصلوا على أرض طاهرة ولكن تحتها أرض نجسة ففي الحالة دي تصح صلتهم ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه دباء الحديث العمدة في هذه هذه القاعدة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عن عليه فوضعه ما عن يساره فخلع الناس نعى لهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعاليك ألقينا نعالنا قال ان جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا يعني نجاسة رواها أبو داود وحديث صحيح حديث فيه كثيرة منها أن يجوز الصلاة بالنعل النبي صلى الله عليه وسلم كان وده طائفة من من القرون يصلون بين عليهم لأن كانت الأرض حصباء وحصى لغاية ما دخل بعد كده الفرش في المساجد فصلوا بدون نعال فخلع الناس نعالهم ده الاقتداء بالإمام الاقتداء بالإمام أولا والاقتداء بالنبي ثانيا اقتداء بالإمام لأنه كان إمامهم في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إنما جعل الإمام ليؤتم به فظنوا أن ذلك من فعل الصلاة فخلعوا نعالهم وثانيا ان ده النبي صلى الله عليه وسلم فظن ان ده امر اححدث في الصلاة فامر شرع جديد يعني فقلدوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعلنا الشاهد في الحديث فإن جبريل اخبرنا ان فيهما قذرا يعني نجاسه النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ركعه ما قالش في الحديث صلى كم ركعه ولكن دخل في الصلاة اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة لان هم كانوا في الصلاة فلما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله خلعوا النعال فالعلماء قالوا طب الجزء اللي فيه اللي في الصلاة اللي هو صلاة ده صحيحه ولا باطله؟ صحيحه، لأن جبريل لما نزل قال له أخرى عن عليك فقط ما قالوش عيد الصلاة فإذا من صلى بنجاسة ناسيا أو صلى بنجاسة جاهلا تصح صلاته حتى يعلم لو علم يجب عليه إزاليتها في الحال. لا ما يعيدش الصلاة حتى لو انتهت يبقى اكتبوها حتة حتة كده نسيان النجاسة او جهل النجاسة فيه عذر في الصلاة واحد عذر معذور يعفى عنه في الصلاة واحد صلى وبعد ما صلى اكتشف انه صلى بنجاسة يعيد؟ لا لا يعيد طيب امتى نقول له بقى يجب اللي هو فات ديات لو علمها وهو في الصلاة أما أنتوا كتبتوا نسيان النجاسة أو جهلها في الصلاة يعفى عنها وإن علمها يجب وإن علمها وهو في الصلاة يجب عليه إزالتها في الحال يزيلها إزاي؟ واحد قال له على قلوسه في نجاسة لو هو بيصلي واكتشف النجاسة يزيلها في الحال يطبط صلاته يطلع من الصلاه لان الكلام اهو ازلها صح أزلها صح سريعا صحت وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال دي لا كده تبطل لا الصلاه كلها تبطل وهو يعرفها إمتى يعني عرف في النجاسة في الركعة الأولى وأزالها في الركعة الثانية يبقى ما في الحال في الحال يعني من أول ما يعرف سريع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذجاله جبريل خلعها في الحال دي معنى الحال يبقى كده النسية النجاسة أو جاهلها صحت صلاةه معفو عنها أما لو علمها وهو في الصلاة يجب عليه إزالتها في الحال طب إن علمها بعد الصلاة انتهت صلاة صحت صلاته يبقى كده احنا عندنا كذا ايه خريطة خريطة الاولى نسيها او جاهلها في الصلاة صحت صلاته علمها في اثناء الصلاة يجب عليه زالتها في الحال وإلا طبطة صلاته الحالة التالتة علمها بعد الصلاة صحت صلاته طيب نكمل بقى لا المذهب حيخلفنا دلوقتي بس بسهود الراجع انتوا بس انا بثبت الراجع عشان لما نقرأ المذهب تبقى انتوا عارفين ونسيها المذهب ما ما بيفوتش الحتة دي ماشي المسألة ان, ايه؟ ان هو نسيها المذهب بيقول في فرق بين نسيها وجاهلها نسيها هو مقصر بقى ليه؟ لان المفروض لما يعلم ان فيه نجاسة في الثوب اللي حيصال فيه يزيله هو قصر ولكن الراجح فيش فرق بين النسيان والجهل عفية لأمتي عن الخطأ في نسيان. وما ستكريه عليه في الجهل والنسيان وما ستكريه عليه في الجهل والنسيان يستويان طيب نكمل كلام ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعوفي عن يسير زمنها أنت عندك كده برضو ولا عندك خطأ اللي عنده ما لا يعفى يشطب لا ده خطأ في الخطأ خطأ مطبعي اشطبوا لا اهو هي الصح ومن النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفى عن يسير زمنها مش موجودة الجملة خالص لا بعد الحديث خالص رواه أبو داود ولأن النجاسة ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفى عن يسير زمنها اللي هو اليسير الزمن والمكان اللي احنا قلناه كده وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال استصحاب استصحابه النجاسة في الصلاة أو نسيها ثم علم هي دي بقى النقطة اللي كان المذهب خالف فيها الراجح ان هو بيف... المذهب بيفرق بين إنسان والجهل أو نسيها ثم علم لأن اجتناب النجاس شرط للصلاة كما تقدم فيعيد وهو قول الشفعي وقال مالك يعيد ما دام في الوقت وعنه لا تفسد يبقى كده المسألة فيها ثلاثة إيه ال... إذا كان نسيها ثم علم فيها مسألة ثلاثة تلت... أقوال قول الأول قول الحنبلة تبطل الصلاة مطلقا كده قول الثاني قول الإمام مالك في النص قال لو كان في الوقت يعيد ولو ما كانش في الوقت خرج الوقت لا يعيد القول الثالث اللي هو رواية تانية عند الحنبلة إنه هو لا يعيد ولا تفسد وده الراجح وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر ووجهه حديث عليه إن النبي صلى الله عليه لم تبطل صلاته قاله في الشرح يعني كتاب الشرح الايه الشرح الكبير ابن أبي عمر. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجذرة والمزبلة دي بقى الأماكن نأخدها واحدة كده. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه لبثه لحرمة لبثه فيها. وعنه بلا مع التحريم اخترا والخلال والفنون وثاقا وده راجع. الصلاة في الأرض المقصوبة فيها أخلاف كبير بين العلماء أصله مسألة انفكاج الجهة وعدم انفكاج الجهة وهل النهي يقتضي الفساد ولا لا المذهب على قاعدته إن النهي يقتضي الفساد والحنبلة بيوسعه في هذه القاعدة فعلى المذهب إن ده يفسد تفسد الصلاة القول الآخر عنه يعني كلمة عنه دي يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى يعني رواية منصوصة بلى مع التحريم يعني بلى تصح مع التحريم يأثم وتصح اخترأوا الخلال أوه. لا عن أحمد عن أحمد وعنده لا تفسد عن أحمد الحنابلة المشهور عنها تبطل الرواية تاني عنهم لا تبطل دراجح والقول ملك في النص يعيد ما دامه في الوقت خلاص يعني وعنه ده يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى ودراجح بس المشهور في المذهب الصحيح في المذهب ولا ها لا ما أنت ميكس ده اللي إحنا قلناه ده في المسألة الأبله تطلع بطل صح طيب مسألة لا تصحيح الصلاة في الأرض المخصوبة فيها خلاف مشهور في الأصول و... وفي الايه و... وفي الفروع. المذهب على حرمة الصلاة في الأرض المخصوبة وبطلان الصلاة في الأرض المخصوبة ده المذهب وده يسير على قاعدة المذهب وقياس المذهب على إن النهي اقتضى الفساد. في رواية أخرى عند الحنبلة اللي هي بلا مع التحريم يعني بلا تصح مع التحريم. اختراه الخلال مع التحريم يعني يأثم وتصح يعني الصلاة مكثه في الأرض يأثم لأنه ماكث في أرض مخصوبة والصحة لأن الصلاة صحيحة لأن شروطها كاملة وأركانها كاملة اختراه الخلال الخلال أبو بكر الخلال أبو بكر الخلال ده يعني احنا تكلمنا عنه قبل كده صح؟ طب ما أنا بقول كل كتاب طب اكتب عندي طب اكتب عندي الحنبلة ثلاث طبقات الطبقة الأولى حاضر بس أنا قلت الكلام ده بقى. أول محاضرة خالص قلتها طبقات الحنبلة وازاي نعرف المذهب بس مفيش مانع نذكرها سريعا عشان بس الوقت الحنابلة طبقات الطبقة الاولى طبقة المتقدمين بتنتهي سنة 403 يعني اي واحد يوفي قبل 403 يبقى يقدمين الحنابلة خلاص الطبقة الثانية الطبقة المتوسطين بتنتهي سنة 884. 884 884 884 يعني أي واحد توفي في خلال فترة من 404 من بعد 403 يعني لغاية 884 كل دولة بنسميهم طبقة المتوسطين طبقة المتأخرين من 885 لغاية الآن ملهاش نهاية بقى الغات يوم الآيام. دي اسمها طلقة المتأخرين. ااا الخلال من أشهر علماء المتقدمين. تاني حاولوا لك التواريخ 403 884 يبقى دي بداية المتقدمين نهاية المتقدمين والنهاية المتوسطين. وبعد 400 تمنو 148 لغات الآخر بايه متأخرين. ااا المذهب الحنبلي دلوقتي متأخرين. ااا لغات 2013 لا لغات 1434 طبقة المتأخرين ده يتميز تتميز هذه الطبقة بثبات المذهب أدلة المذهب حجية المذهب بخلاف طبقة المتوسطين المتقدمين المتوسطين ما كانش المذهب ثابت كان ممكن كل, واحد، كل مجموعة من الحنبلة يختاروا اصطلاح معين في المذهب زي ابن القدامة لاستطلاح شيخ الإسلام من تيمية لاستطلاح أبو الخطاب لاستطلاح كده والتسعين في المية من العلماء الحنبلة غالباً من طبقة المتوسطين هم دول أسيس المذهب وقو المذهب طبقة المتقدمين بقى من أول إمام أحمد لغاية 403 ابن حامد أبو عبد الله الحسن ابن حامد ميت سنة 403 ده آخر واحد في طبقة المتقدمين نخلينا النهاردة في طبقة المتقدمين وبعد كده لما ربنا يصر نمسك طبقة المتوسطين وبعد آخر طبقة المتقدمين أشهرهم الإمام أحمد وتلمزته طلبت الإمام أحمد أشهرهم ومن أشهر طلبت الإمام أحمد المروذي المروذي اللي هي جاءت منه سلسلة التفقه جاءت من المروذي ده سلسلة التفقه الحنبلي سلسلة التفقه سلسلة التفقه اللي هي نشأ منها المذهب يعني تلامذة المروذي هم اللي حملوا المذهب. وتلامز التلامزة المروذي هم اللي حملوا المذهب وهم الخلال بقى من unchلمزة المروذي الخلال من 저희가 المروذي الخلال عمل ايه جاب كتب المروذي اللي هو كتب فيها اسئلة الامام احمد ولف على كل تلامزة الامام احمد خد منهم الكراسات بتاعتهم بتاعت الاسئلة ان الامام احمد ما كتبش كتاب في الفقه اتعب من بعده فالامام احمد عمل ايه كان الاسئلة سؤال وجواب وكانت الطلبة بتو產ي يكتبوا السؤال والجواب سألت الإمام عن كذا فأجابني بكذا وكل واحد بقى يكتب عنده كراسات من أسئلة الإمام أحمد يعني كانوا يحفظون العلم بعد كده الخلال جي يجمع دي كلها وعملها كتاب سؤال وجواب ورتبه على الابواب الفقهية كتاب الطهرة لوحده الصلاة لوحده الصوم لوحده وهكذا سؤال وجواب لغاية هنا انتهت الكتاب اسمه جامع علوم الإمام أحمد جامع علوم الإمام أحمد ضايع ما ضررش عليه. وجدوا منه بعض البقايا زي كتاب الأشربة، موجود متوفرين الكتب دي موجودة، كتاب الأشربة، كتاب النساء، بعض الإحكاب الطهارة دي موجودة. بس الأصول اللي هو خيط منها موجودة، يعني مسائل مسائل عبد الله موجودة، مسائل الكوسيج موجودة، مسائل بعض المسائل موجودة ومجمعة في كتب. فالخلال جمع كل هذه المسائل وعملها كتاب اسمه جامع علوم الإمام أحمد. خلاص بعد الخلال جيه واحد اسمه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال الخلال ده كان بيشتغل ايه الخلال بيبيع خل وابو بكر عبد العزيز كان غلامه غلامه يعني ايه الصاب بتاعه اللي في اللي في الخال تخيل بقى واحد خلال والصاب بتاعه يعلمونا احنا المذهب ويعلمونا كل حاجة طبعا فاضلهم علينا كبير فده دليل على ان هم كانوا لا يتقوتون ولا يعيشون بالعلم يعني ما بيخدش أجر على علمه هو بيروح يشتغل والعلم ده مجانا يبذله للناس مجانا شغل خلال اشتغل أي خرقي كان بيشتغل إيه بيبيع خرق الخرقي اللي هو رقم واحد في المذهب لو لاه لضاع المذهب يعني هو والخلال لضاع المذهب كان بيبيع خرق الإمام والحنيفة نفسه كان بيبيع إيه كان بيبيع ملابس كان بزاز كان بيبيع ملابس فالمقصود يعني إن هو كانوا لا يتقوتون بالعلم نعم وأبو هلال عسكري وكثير من أهل العلم كانت تجار والصحابة نفسهم ما كانوش بيقضوا أجر على علمهم كانوا بيقضوا بيبزولوا العلم مجانا فالإمام الخلال جمع كل الكتب دي من هنا بدأ المذهب الخرقي في المقابل ألف مختصر في المذهب وبعد كده غلام الخلال بعد الطبقة اللي بعده غلام الخلال طول أو الجيل اللي بعده اللي هو الحسن أبو عبد الله الحسن بن حامد ده بقى ده هو خفي ولا يوجد له ذكر كثير في المذهب إلا أنه أثر كبير جدا على المذهب أبو عبد الله الحسن بن حامد واتلقوا لك واختره ابن حامد ابن حامد ده بقى سري كبير في المذهب ابن حامد كان بيدرس مختصر الخرقي الخراقي وجه واحد اسمه القاضي أبو يعلى أبو يعلى محمد بن الفراء دا كان حنفي وكان يتمذهب المذهب الحنفي فنظر وجد مختصر الخرقي فقرأه فأعجب به فرح للحسن بن حامد فالحسن بن حامد أقنعه بالمذهب الحنبلي فغير مذهبه فعلا من حنفي إلى مذهب حنبلي ومن هنا كانت ساعة الحظ ابتسمت للحنبل و... آه القاضي أبو يعلى ده كان عقلية فزة ومن عباقة العالم فلما تمذهب المذهب الحنبلي نشر المذهب وأقنع به كان المذهب حبيس العراق أيام ابن حامد كان داخل العراق أخراجه بقى من العراق وبقى هو أول قاضي حنبلي ما كانش فيه ذكر للمذهب الحنبلي قبل القاضي أبو يعلى إلا يا دوبك في كتب بسيطة جدا نشر المذهب الحنبلي في الشام وبقى في مذهب اسمه مذهب الحنبلي والناس بقى في قاضي يروحوله وناس بتتعلم المذهب الحنبلي وأصول وألف بقى هو القاضي أبي على في المذهب الحنبلي كتب كثيرة جدا منها شرح المختصر الخرخي وغير ذلك ومن هنا بدأ الحنبلي أعده ناحية التمذهب الصحيحه اللي هو القواعد والسبات وابن حمد كان ألف كتاب في أصول المذهب الحنبلي اسمه تهذيب الأجوبة ومن هنا بقى بدأ ينتشر المذهب بذي الطريقه فالخلال اختراء الخلال ده ده تعريج على الخلال والفنون وثاقا الخرقي ده من تلمذه هو هو والخلال قرينان آه من تلمذه المروضي والفنون وثاقا الفنون كتاب لابن عقيل كتاب لابن عقيل ابن عقيل من تلمذه ابو الخطاب من تلمذه خ... القاضي ابو يعلى هو وابن ابن عقيل وابو الخطاب الاثنين قرينان قرينان ده مائة 510 وده مائة 513 والاثنين من تلامزة القاضي ابو يعلى من طبقة المتوسطين وحفظ التواريخ مهم برضه حفظ التاريخ الوفيات مهم أبو... أبو... أبو... ابن عقيل مات سنة 510 وابو الخطاب مائة 513 آآ... الاثنين كانوا من تلامزة القاضي ابو يعلى مائة سنة 458 احنا آه احنا لسه من القادمين بس احنا نتكلم عن كتاب الفنون كتاب الفنون لابن عقيل ابن عقيل كان من طبقة المتوسطين كتاب الفنون ده لم يؤلف مثله طبعا ابن عقيل انتوا كلكوا عارفينه أبو الوفاء ابن عقيل ليه قصة معروفة والإخوة كلها عارفين اللي هو ما كانش بيبطل كتاب حتى ما كانش لما بيجي ياكل كانت أخته بتدقله الكحك كده ويسفه عشان قطر ما بين أكل الكحك وسفه قراءة خمسين آية أو ثلاثين آية مش فاكر يعني هو بيعد بالآية بيحافظ على وقته جدا فألف كتاب الفنون ده تمنمية مجلد الفنون ده في كل فنون العلم كل حاجة ألف فيه الكتاب ضايع فابن عقيل كتاب الفنون وجد منه أجزاء يسيرة وفاقا يعني, يعني الوفاق لإيمة الثلاثة حنلاقيها شاء الله منها منها أصل التطار متأخرين عنهم يعني ممكن توجد أصل التطار لو لو أفنوا مكتبة العراق في في مكتبات في مصر وكان في مكتبات في غيرها يعني والناس دي متقدمة يعني لما مات 513 وال والتطار 656 فرق كم سنة 140 سنة أو المئة 130 سنة 130 سنة دول أكيد الكتاب الفنون يكتبو ينسخ والعلماء خدوا منه نسخ ونقلوا الكتب ونقلوا الأندلس ونقلوا لمصر ونقلوا المغرب ففي نسخ موجودة أكيد بس المشكلة إن في ان في مفتاح صغير جدا في علم المخطوطات اسمه فهرسة المخطوطات العلم ده ما احناش متفاوقين فيه في مخطوطات كتير جدا جدا جدا في كتب في بلد اللي فيها مكتبات مخطوطات مش عارفين دي بتاعة إيه واحد بقى هو اللي بيبقى متخصص في الفهرسة ده بياخد المخطوط ويدرسه ويعرف ده بخط مين ومكتوب سنة كام وكتاب ده اسمه ايه ويوم جاء مطلحولنا وقولنا ده اسمه مخطوط كتاب الفنون لابن عقيل انتو كنت بدوره عليه موجود بس احنا مش عارفين زي انت عارف مثل المين بلاش اقول بقى اه مثل الحمار يحمل اسفارة العلوم بين ايدينا بس احنا مش قادرين نوصل الى لان احنا ما عندناش المفتاح اللي اوضى فيها كنز ومع ومعكش المفتاح هو ده خلاصة علم المخطوطات في كنوز كثيرة جدا مخطوطات بس المسلمين مش عارفين يستفيدوا منها مش عارفينها يعني انت تديني كتاب المخطوط انا مش عارف ده ايه انا جاهل بتاريخي وجاهل بتراثي وجاهل بكل عاية في راسة المخطوطات المتفاقين فيها الغربية موجود فيها مكتبات موجود في انجلترا مكتبات بس اللي روح يدور ما. المقصود يعني عشان الوقت قال في الفروع قاله في الفروع يعني وثقا للإم الثلاثة لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقال أحمد تصلي الجمعة في موضع الغصب تصل الجمعة في موضع الغصب يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصل الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة طب دي, دي أول نقطة اللي هي الأرض المغصوبة وقالنا الراجح تصح مع الإثم وكذا المقبرة لقد صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور ومساجد فإني أنهاكم عن ذلك مقبرة في نص صريح في عدم الصلاف المقبرة لا تتخذوا القبور ومساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن في المقبرة والحمام فالمقبرة فيها نص صريح فالكلام في بطلان الصلاف فيها قوي أقوى من الأرض المخصوبة لأن فيها نص صريح بنهي عن الصلاف فيها وكذلك المسجد الذي فيه قبر يطلق عليه مقبرة. فا على بطلان الصلاة فيها والحرمة ده الإمام جمهور جموع أهل العلم على الحرمة حرمة الصلاة فيها ذي المساجد والخلاف صحة الصلاة ولا لا والمجذرة والمزبلة والحش لو تعمد الصلاة فيها تبطل الراجح لو تعمد الصلاة في المقبرة تبطل يعني كلام الحنبلا إنما لو سهى أو أو لم ي... لا يعلم أو غير ذلك تصح أو مضطر أو غير ذلك الجنازة ينفع نحن نتكلم عن صلاة الفرض والنفل حقول لك صلاة الجنازة تنفع صلاة الجنازة تنفع في القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة في المخبرة في في مسجد في خبر صلاة الجنازة تنفع لأنه لا لأن ينفع شكوع سجود ما لو مش قاصد الصلاة في المقبرة لو كان متعمد صلاة المسجد اللي فيها قبر طبطوا صلاته إن كان جاهل أو ناسي أو لا يعلم أنه فيه قبر ثم صلى وانتهت الصلاة تصح لو هو في أثناء الصلاة واكتشف أن المسجد فيه قبر طبطوا مساجد اللي في كفر الشيخ اللي فيه قبر مسجد الشيخ طلحة والشيخة زهرة طلعوه آه طالب الحمد لله والشيخ قطب لا برضو أصليا أخوينا في في في مشكلة برضو إن المسجد طل... طلعوا القبر بس في مشكلة إن المسجد برضو يراد للشرك يراد للتبرك بالشيخة زهرة ويراد القصد فيه لفضل الشيخة زهرة فالصلاة فيها صحيحة مش حطبتوا لأن خلاص خرجت فقهيا خرجت من الأحكام الفقهية إنما عقديًا في مشكلة إن أنا ما زلتش لسه الإمام الشافعي قال كده مش هينفع لغاية ما يهدم القبر ليه؟ عشان قاتل الناس بتقصد القبر مش هل المسجد فلسه في مسألة عقادية مشكلة عقادية يعني فالأفضل إنه يهدم القبر لإن رباً صلى الله عليه وسلم أمر بهدم القبور آه فيما كفر شيقة فيش مساجد بس ففوة مساجد كتير فيها وبلاد. طب بس نمشي في الكتاب شوية وبعد كده نجاوب على في الآخر المجزرة والمزبلة والحش الحش اللي هو موضع قضاء الحاجة فيه نجاسة والمقذرة فيه نجاسة لإن فيه ال الدم والمزبلة ممكن يبقى فيه نجاسة بس مكان لا يليق بالصلاة وأعطان الإبل أعطان الإبل اللي هي المكان الذي يعطن فيه الإبل يا مبارك الإبل وقارعة الطريق والحمام حمام ما فيه أيضا من منكن يكون فيه نجاسة أو مشادة العورات لما رأى ابن والترمذي عن وعبد ابن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله فوق ظهر الكعبة آه بس الحديث ضعيف داخل الكعبة يا جوز آه والحجر داخل الكعبة وأما الحش فلاحتمال النجاس ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى قال وأصطحت هذه مثلها الصطح يعني صطح المجزرة وصطح المسبلة ده بناء على أن فيها نص هو عايز القعدة المكان الذي نهي عن الصلاة فيه يشتمل فيه صطحه كل الأماكن تشتمل فيه الصطح لأنها تتبعها في البيع ونحو والراجح ان مش هيدخل فيه الصطح لان مفيش نص على النهي فيه نص ضعيف خلاص يبقى اه لو فرضنا واحد تحته جزار وفوقيه وهو ساكن في الدور الثاني ما يصليش اه تبقى مشكلة ما يبقاش على بالي بقى <تصفيق> نعم في نص الطريق يعني الطريق المخروع المقروع يعني الناس بتمشي فيه آه طبطل أي لا أرضك مش مشكلة إنما الطريق أجي في نص الطريق كده وعمل جاي مصلي آه في طرق آخر لا لا ما تصليش في الطريق المقروع آه أي آه ينفع صلاة ويه ينفع صلاة ويه قراءة ترقية حتى لو طهيرا الممنوع فيها ممنوع الصلاة فيها نفسها آه طريق المقروع اللي تصير فيه الناس ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى إنما النفل يجوز والحجر منها يعني الحجر من الكعبة ولا على ظهرها والراجح نوية جوز على ظهر الكعبة إلا إذا لم يبقى وراءه شيء لم يبقى وراءه شيء يعني سند ظهره للحطة بتاعت الكعبة فتبقى الكعبة كلها قدامه ولم يستدبر جزء من الكعبة وبرضو الراجح نوية جوز حتى في نص الكعبة لأن النبي صلى داخل الكعبة ما بين العمودين ويصح النذر فيها ويصح النذر فيها يعني نذر داخل الكعبة وعليها لا لا يصح وعلى ظهرها يصح ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين وألحق النذر بالنفل نعم أيوة كاتب كده ولا صح الفرض في الكعبة يعني نفعش تصل الظهر داخل الكعبة ماشي بتصلي نفلة مش فرض إنما النفلة تنفع الجزء منها النفلة ماشي النفلة تسقط منها قبل الراجح إن هو لا يصح الفرض زي ما هو قيل كده والراجح لا اللي ما بصليش الحجر خالص لما بيقى في زحمة بيصلي قدام الكعب على من جهة الباب قدام باب الكعب نكمل بقى الثامن استقبال القبلة مع القدرة علاقة النذر هنا لما ينذر أن يصلي في الكعب في الكعبة يقول لك حمل على النفل كأنه نفلي يعني لأنه مش فرض هو فرض بس مش فرض مفروض بالأصل إنما فرضه على نفسه فقال الحقا بالنفل على الكعبة بقى يطلع فوق الكعبة بسلم ويصلي فوق السطح تتصح النافلة اللي يقدر يصلي فوق الكعبة آه كان زمان كان زمان سيبه الثامن استقبال القبلة مع القدرة مع القدرة برضو يعني لو واحد عاجز عن استقبال القبلة قبلة تصح قولي تعال فول يجهك شطر المسجد الحرام وحديث إذا قمت إلى الصلاة في الوضوء ثم استقبل القبلة وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا يعاد عليه واحد في سفر ولا يجد من يخبره عنها بيقين يعني يسأل واحد يقول له والله بص احنا كنا منصلي كده وبعد كده تلغبطت بقت كده ده في صفر ما هوش عارف مكان فهو يعمل اي بقى يكتهد هو بقى يكتهد ينظر الى الشمس يعرف مكان الغروب فين قبلة مصر جنوب شرق انت لما تعرف اي حاجة من الاربعة من الاتجاة الاربعة شمال جنوب غرب شرق هتعرف ستجي الى القبلة تعرفها من اين الاتجاة من البصلة ممكن من غروب الشمس الشمس بتغرب ناحية المغرب بتشرق ناحية الشرق من مطلع القمر ومنازل القمر في كل منزل ليه؟ مكان يطلع منه النجم القطب ناحية الشمال لو تعرفوا تشوفوا الرياح اتجاه الأنهار النهر ناحية الشمال لأنه من ناحية الشمال يعني المنبع جنوب والمصب الشمال البصلة جوجل إيرس أي طريقة يعني. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة عليه لما روى عبد الله بن عامر ابن ربيع عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين قبله فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا فكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فإنما توله فثم وجه الله حديث حسن وإن أمكنه معينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينه. معاينة الكعبة يعني هو واقف وشايف الكعبة بعينه, بعينه. يبقى في الحالة دي لا يجزئه إلا أن يصلي في اتجاه الكعبة مباشرة وين أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح والبعيد أصابة الجهة قول صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ويعضضه قوله في حديث أبي أيوب ولكن شريق أو غريب الصلاة اتجاه القبلة نسمها نوعين من يعين الكعبة فلا يجزئه إلا أن يصيب عين الكعبة عين الكعبة يعني لما ناخذ خط مستقيم يغبط في الكعبة أما البعيد الذي لا يرى الكعبة فيجزئه وصابة الجهة الجهة يعني إيه؟ يعني نحية الكعبة الكعبة طولها قد إيه الجدار بتاعها طوله قد إيه 15 متر تفرضنا هنا في مسجد ما بين الطرفين الأول والآخر زي مسجد النابا وكده يعني أول, أول, أول الصف وأخر الصف بينهم قد إيه ممكن مسافة كبيرة 200-300 متر طيب ما أكيد في الطرفين دولت لم يصب إيه؟ العين دا يقينا لأنهم 15 متر بدول يصبوه فيقول يكفي إصابة الجهة البعيد يكفي إصابة الجهة طيب تحديد الجهة تحديدها قد إيه 90 درجة يعني لو قبل النحية دي وبعدين انحرف يسيرا يمينا أو شمالا كده أصب الجهة إمتى ينحرف حتى لا يصيب الجهة ينحرف كده يبقى النحيادي يبقى في جهات أربعة شمال وجنوب وغرب وشري النبي صلى الله عليه وسلم قال شريخه أو غربه يبقى اتجاه شرق أو اتجاه الغرب يبقى في شمال وفي جنوب يبقى كده عندك أربع اتجاه تسعين درجة لو فرضنا أن القبلة انحرفت يسيرا مدام في اتجاه القبلة في الاتجاه يبقى يجزئه ديت المسألة بتاعت ما بين المشرق والمغرب واتجاه مصابة عين القبلة ولا لا طبعا إصابة العين فيها خلاف والإمام الشافعي قال يجب إصابة العين حتى على البعيد ودي مسألة شقة جدا هنقول للإمام الشافعي أو الشافعية طب المسجد النبوي هتعملوا فيه المسجد النبوي ده ما بين طرفيه غالبا لم يصب العين وصابة العين أمر مشقة هو إحنا لما بنصلي هنا نعرف إحنا بنصب العين ولا لا مستحيل لإن كفر الشيخ كله من أولا أخيرا اتجاه واحد فأمر صعب التاسع والحرم نفسه الحرم نفسه اللي بره الحرم بقى هو عموما اللي في الحرم واللي بره الحرم الخطوط بت الخطوط المعمولة آه تصيب عين الكعبة إنما اللي في مكة بقى لاش اللي في الحرم اللي في مكة اللي في مساجد أخرى في مكة هل يضمن ناوي صوب العين آه طبعاً طيب آخر حاجة بقى اللي هي التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل شيء وشرطها الإسلام والعقل والتميز وزمنها أول العبادة أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك كل ده احنا قبل كده وكل ده مفهوم وشرط معانية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها دي اللي محتاجة لنية يبقى ينوي الصلاة وينوي عين اللي ايه الصلاة لو كانت راتبة أو صلاة وتر أو جمعة أو, أو فرض ده يحتاج إلى نية غيره لا يحتاج إلى نية. يعني في الوتر لو الإمام حيوتر يقول يا خلنا دي آخر حاجة في الوتر عشان الناس تنوي اللي ما نواش الوتر هيشفحها ويبقى صلي وتر بعد كده طيب لما ينوي الوتر لازم ينوي عدد الركعات لا يعني ممكن الإمام يقول حنيوتر بركعة ويمجام صلي ثلاث ركعات حتصح لأن نية الوتر تكفي ممكن وتر اللي تحته، إنما مش مش اللي تحته للوتر، يعني ممكن أغير الوتر لقيام ليل إنما ما غيرش قيام الليل للوتر، لأن قيام الليل أقل من الوتر، الوتر يحتاج لني، قيام الليل يحتاج لني، مش لازم تحديد شفع الوتر، مش هتفرق. مش حتفري، يعني في طريقتين في الوتر طريقة اسمها طريق شفع شفع وتر وطريقة ووتر. طريقه الويتر دي صليت ثلاث ركعات كده إيه؟ مرة واحدة، بتسلم واحد، تسليم واحد. آه تلات ركعات، كأنها ركعة، ركعة وبعدين ركعة وبعدين ركعة وتسلم. في طريقة تانية اللي هي شفع والوتر صلي ركعتين ويسلم، وبعدين ركعة ويسلم. فقل الامام قال صلاة الوتر وبعد كده صلت ركعات وانت كنت نور ركعتين وركعة دي هتفرق؟ لا لأن نية الوتر تكفي مش نية عدد ركعات الوتر أو حتى طريقة الوتر يشيل؟ لا ما يشيلش نية الوتر وإلا أجزاءاته نية الصلاة يعني لو ما نواش الوتر أجزاءاته نية الصلاة وتصح له صلاة ولا يشترط التعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء يعني هو لما هيصلي ويقول في قلبه ان دي ضهر مش لازم دي ضهر او فرضا يعني حضرة أو قضاء أو فرض تشترط نيه الامامه للامام والائتمام للماموم دي برضه مساله مهمه ا شرط نية الامام للإمام والائتمام للماموم بمعنى إن الامام ينوي ان هو إمام ينوي إن هو مأموم. دي شرط ولا لا؟ الحنابلة قالوا شرط والراجح ان هو لا يشترط تفرق في ايه؟ ان الامان بيصلي ومش عارف ان في ناس بتصلي وراه هو صلى منفرد وبعد كده جي واحد نبهه وهو ما خدش باله فصلى بنية منفرد واللي وراه صلى بنية مأموم عند الحنابلة مش هتصح الصورة دي وانما الراجح انها تصح انما يأخذ, ني... إن يأخذ اجر الجماعة من نوى الجماعة لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمام في النفل المقنع لابن قدامى خلاص ده كان محور طبقة اللي بعد الأم... أواخر طبقة المتوسطين وأواخر طبقة المتأخرين كان المقنع ده المعتمد عندهم وبعد كده تغير وبقى التنقيح وبعد كده بقى المنتهى فالمتاه والمعتمد عند المتأخرين والمحرر ل أبو البركات المجد الشيخ الإسلام تامي اللي هو جد جده ها ماش نأخذ المراجة إن شاء الله طبقت بالوسط جد الشيخ الإسلام تامي محرر لجد الشيخ الإسلام تامي قال لا تشترط نية الإمام في النفل لأنه صلى الله عليه وسلم قام بيتهجد فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم وعنه وكذا في الفرد الراجح بقى اختره الموثق اللي هو ابن قدامة والشارح اللي هو ابن أبي عمر والشيخ تقي الدين وفقا لإيمة الثلاثة وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيحترك الجماعة مفارقة يعني إيه يعني ممكن الإمام يفارق الصلاة ويستخلف لعذر وممكن المأموم يفارق الصلاة ويستخلف و... ويخرج لعذر لقصة معاذ طب بس نخلص الأول وبعدين نشوف الإمام اللي خلص الأول. وقال الزهري في الإمام ينوبه الدم أو يرعف يرعف يعني ينزل من دمه من أنفه دم. واليقول أتموا صلاتكم. ويقرأ مأمون فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له ركوع في الحال. هو الجملة ممكن يكون فيها تقديم وتاخر شوي. يقرأ مأمون فارق إمامه دلوقتي المأمون فرق الإمام فرق الإمام يعني نوى نية الانفراد وكمل يعني مثلا احنا بنصلي صلاة تهجد، صلاة طويلة فواحد حس مغص شديد واحتقان عايز يدخل الخلاء فممكن ينوي في قلبه نية الانفراد ويكمل هو الوحد طيب هو بيقول ويقرأ ما من فرق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة يعني الإمام قرأ الفتح هو بقى هيكمل الفتحة ولا يركع لو كان الإمام قرأ الفتحة ركع لو كان الإمام ما كملش الفتحة يكمل هو الفتحة ويركع وهكذا يعني يكمل على أمامه معنى العبارة أنه هو يكمل على أمامه لأن قراءة الإمام قراءة المأموم من أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت مسألة قلب النية بقى إن هو لو كان في فرض وبعدين حضر الشيخة ثانية واحد لفرض وبعد كده عايز يقلب الفرض لنفل يجزئه وإن كان نفل مطلق. خلاص القاعدة بتقول يجوز قلب النية من معين لمطلق ولا يجوز قلب النية من مطلق لمعين. سواء بقى المعين ده نفل أو فرض. يجوز قلب النية من من معين لمطلق ولا يجوز قلب النية من مطلق لمعين. يعني واحد بيصلق رقعتين قيم الليل وعايز يقلبهم وتر نقول له لا إنما وتر لأن الوتر معين وقيم الليل مش معين إنما العكس لو واحد بيصلي وتر وعايز يلبو قيم ليل ينفع طيب واحد بيصلي فرض وعايز يلبو نفل ينفع طب واحد عايز ينفل ويلبوا فرض ما ينفعش و... أقل بالنّي النفل أقل من فرض ما ينفعش يقلب النّ الفرض للنفل معين من فرض النفل معين النفل مطلق ماشي تاني تاني من فرض لنفل مطلق ماشي؟ من نفل معين لنفل مطلق خلاص؟ ما ينفعش من نفل من فرض لنفل معين لازم من معين لمطلق <تصفيق> إيه؟ ما ينفعش فرض لنفل معين لأي نفل معين يحتاج لان إيه؟ لا لا مش نفل معين وإلا لم يصح وبطل فرضه يعني وإلا يتسع الوقت لم يصح وبطلة فرض ممكن المراجع المر نبدأ بالجزئيات دي تاني بس أنا عايز أقول, أ... أقول حاجة ان احنا قلنا المجزرة والمزبلة والحش وعطاني القبل وقرعة الطريق والحمام كل ده الراجح فيه ان مش هتبطل الصلاة انما تبطل الصلاة في الحمام والمقبرة بس عشان فيهم نص ماشي تفضل